ما يحقق الاكتفاء الذاتي لهذه الأم لو أحسنت إدارة شؤونها وما في أيديها من هذه النعم والخيرات وقوله عليه الصلاة والسلام كما تداعى الأكل هو جمع آكل وهو أنهم يشاهدون بما في أيدي المسلمين. كما تداعى الاكله الى قصعتها حين يجتمع الاكلون على القصعه وهي الاناء والوعاء الكبير, والوعاء الكبير المليء بالطعام الذي لا يمنع منه أحد لكثرته ووفرته ولعدم وجود مانع يمنع مريض الأكل ان ياكل ويشارك في ذلك فهذا يصور به النبي صلى الله عليه وسلم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 ذلك بما قدمت ايديكم وأن الله ليس بظلام من العبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وعياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم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 في زوال ملكها في زوال ملكها ترك الدين والتفرق الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل بأسهم بينهم انتهى كلامه رحمه الله أيها الاخوه إن من الحصافة إن من الحصافة وحسن الراي أن نعلم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 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيدة قالوا قالوا إما لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون من هم المهتدون هم صابرون واعلموا عباد الله انه ما نزل بلا الا بد ولا رفع الا بتوبه وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم حينما وسع الله على هذه البلاد واخرج لها من الخيرات من باطن الارض وحد